غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت ولا انت مكانا سوى وَل مَوعِدكُمْ يَوم الزِينَةِ وَأَي وحشرًاّا صُضُحام فتَوَلَّ فيِي الرعوونُ فَجَمَعَ كَدَهُ ثمُم تَام قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوًا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهم ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالوهم وعصوهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسع فانوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلام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 ولتعلمن أينا أَشَدُّ عذابا وأباقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن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 فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى